باب الربان أن جاب رضي الله عنه ما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا آكل الربان وموكله وكاتبه وشاهده وقاله ما سوى رواه مسلم وللبخاري نحو من حديث أبي جحيفا وعن أبي الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أسرها مثل وأن ينتح الرجل أمه وإن أربا الرباع رض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصحاها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائدا بناجز متفق عليه وعنه بعدة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير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 الذاب بالذاب وزناً بوزن مثلًا بمثل والتبطة بالتبطة وزناً بوزن مثلًا بمثل فمن زاد واستزاد استزاد فهو ربا رواه مسلم فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً استعمل رجلا على خيبرا فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول تمر خيبرا كذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل بعلم فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع ما بالدرائم ثم ابتع بالدرائم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع صدرة من التمر لا يعلم مقتلها لا يعلم مقتلها بالخيل المسمى من التمر وعمر مسلم وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال. إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم وعن فضالت ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم حيبر قلابة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنين عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبع حتى تفصل رواه مسلم وأنس مرس بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسياه طواب الخمسة وصحأه الترمذي وابن الجارود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فقالت قوم الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يرجعوا حتى ترجعوا الى دينكم رواه أبو داود من روايتنا عن وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من روايه الطائي ورجاله ثقات وصححه ابن الخطاب وعن ابي معمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبى لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبو أبو الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ما قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي روى ابو داود والترمذي وصححه وان هو رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره ان ياخذ على قلاع الصدقه قال ابكنت اخذ البايره بالبايرين الى ابر الصدقه رواه الحاكم والبياقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن المزابنة أن يبيع تمر حائطي كان نخلا بتمر كيلة وإن كان كرما أن يبيعه بزبيد كيلة وإن كان زرانا أن يبيعه بكيل طعامنا عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصقعه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما معنى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالح بالكالح يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف